أم أمِنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كَلَّبْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَلْيِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلِيْنَا نَصِيرًا